هم فيها صالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا ترهدون ve âminu bima ânzelten sâdqli ma ma gkom, ve la tekonu awl kafirin bi, ve la tâştaro b ve ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الركعين. أتأمرون؟ سَبِّبِ بِالذَّنْبِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل إذا ذكرون نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وَاتَّقُوا يُومَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَزُ مِنْهَا عَذَابٌ